ستة استمع إلى الحوار وأعده ثم قرأه دورات الأعمال اليدوية يا طلاب سنفتح دورات الأعمال اليدوية في مدرستنا وأي دورات تريدون؟ أنا أريد دورة الخط لماذا تريد دورة الخط يا علي؟ لأنه فن جميل وهو من الفنون الإسلامية طبعا وفي نفس الوقت هو ظريف جدا وأنت يا فاطمة أنا أريد دورة فن الأبرو لماذا تريدين دورة الأبرو يا فاطمة؟ لأنها فن من الفنون التركية التقليدية اختيار جيد وهو فن ممتع جدا